ยี wrong wrong ่สิบแปดแปดสิบสองในโรงแรมการร้องเรียนใน الفندق ช كا ว ى في الفندق ช كا ว ى الدش لا يعمل. ا ل د و ش لا يعمل. مي مي نام لا يوجد ماء ساخن. لا يوجد ماء ساخن. هل ما يمكنكم أن تكلف أحدا ليصلحه؟ أيمكنكم أن تكلفوا أ ح د ا يصلحها؟ في هاون مي تورسب لا يوجد تلفون في الغرفة لا يوجد تلفون في الغرفة في هاون مي تورثات لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد تلفزيون في الغرفة لا يوجد بلكون ش ر ف للغرفة. لا يوجد بلكون للغرفة. ه غرفة ص ا خ ب ه غرفة ص ا خ ب ه غرفة صغيرة جدًا. الغرفة صغيرة جدا. ه و ن ن ي م ืด جدا. الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. เครื่องทำความ ر ้อน لا تعمل. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. เครื่อง بطب أكاد لا تعمل. المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. ت ر ا ت ما ت م ل التلفزيون معطل. التلفزيون متعطل. دي شان ماي هذا لا يعجبني. هذا لا يعجبني. มันแพงเกินไป السعر عال جدا علي السعر غالي جدا คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะ عندكم ما هو ้ ر خ ص عندكم ما هو ้ ر خ ص ที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ ي د ب ا س ت قايتي هنا مي م ي كا. هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ مي ران آهان قايتي ن ي مي م ي كا. هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟